مستفضل عبود اخويا امشي نصعد بسياره يا اخويا نادر ندر امشي مش ما اصعد بسياره ما نصعد بالسياره مت... Wesh anu wele darb wesh anu wesh وقد طبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسه السلام العطواني متى <تصفيق> نمشي نمشي ماشي ونصعد walikali نصف نجف الكوب وبخار من كثر الفرح ملهوف متعنين بس نجفوا الكوب وبخار من كثر الفرح ملهوف ودينا نظره يا حسين جينا نشوفك Zanile Wizdamah جامي هاي شوت ومنذ وكان الهم صار يرزق خادم لك والله انا العبود خادم لك والله انا العبود منك بهذا اللي امرت منك بهذا اللي امرت الشهر مارك ابو الاخراج والهندسه الصوتية وارث الساعدي الكلمات للشاعر الحسيني مصطفى العبودي اداء خادمكم مرتضى العبودي حقوق الطبع والتوزيع محفوظه لدى مؤسسه السلام العطواني